عن ألم انت حالي واني بلي والي راح العزيز ومالي بعد يا قلبي تالي والله غريب حالي خذوا حدر علي مقيود كبلوا شمس اللي ما ما ايه رفعت الشكوى للمعبود من هلي يوم الليل يتما وانكتب بجبيني عس رحل معيني صعبه كف حنيني لظمه ولي عاني سقاط جنيني واللي ثبت ونيني وهذه قصة ويا البال احفظوها وذكروا المصيبة الى اليوم الجرح ما طاب للقيامة فاطم غريبة صبري منان كسرة ولضلعي هذا الأمل عز خير العمل غير لا ما إلي والله حنين الوجل صرختي يا علي يا علي يا علي أيما بنت حبل يتامه لا يرحل بعد السلام هذا والعليها اعتمد قلبي من يبتلي وانا وقت الشدد صرختي يا علي يا علي يا علي كثر عذابي ومحنتي واغترابي ونايحتي ومصابي يلف وعد غيابي وارتح لبشبابي ويبقى صد انتحابي الفارق دنيتي والروح من تعبها ترحى الحزينة وروح بقلبي المجروح وعلى جرحي تبتش المدينة بي عمري بالجرحل في صدري وارحل دمعي يجري واستمر على صبري والأسى يخفي قبري والسمع عني تدري عقب طول الألم والويل يفقدوني واني اليتمة يدفنوني بظلام الليل والجنازة تمشي بها لومان <محرومة> من يشفي قلبي ومحرومه يكفني ربي بوصيتي اكتب بدمعتي راحله <لي> يا اهلي خل دفنتي مو حشيا علي وشاهد قرب المنية ومن السماء نادى يا فاطمة كبر وهل ليه ايه ونادى الولي ضجع الزهر ليه يا علي يا علي